فيه رجال يحبون أ ن ي ت ظ ه ر و ا والله يحب المطهرين افمن أ س س بنيانه على تقوى من الله و ل ط و ا ل خير أ م ن اسس خير امن أم أ س س بنيانه على شفا جوف هار على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم افمن اسس بنيانه على تقوى من الله و ل ض و ا ن خير خير امن أم م اسس بنيانه على شفا جرف هار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 「プレゼントは私の手を借りている」 و ا ا ل ح ف ظ و ن ل ح د و د ا ل ل ه وبشر النابلسي ل ل ا آمنوا للعلوم ي ن الاسلاميه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 يحيي ويميت وما لكم من دون الله م ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر الذين اتبعوا الذين اتبعوه في س ا ع ة ا ل ع س ر ة من بعد ما كاد يزيغ قلوب من فريق منهم ثم تاب عليهم إ ن ه بهم رءوف رحيم وعلى ا ل ث ل ا ث ة الذين كلفوا حتى إ ذ ا ضاقت عليهم ا ل أ ر ض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم و ض انفسهم ق ت عليهم أ وظنوا أ ن لا ملجا من الله إ ل ا إ ل ي ه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنهم يا أيها الذين موسوعه ن ا ا ت ا ا ل النابلسي ا للعلوم ن من حولهم الاسلاميه أ ع ر ب أن يتخلفوا عن ر أ ي يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ب أ ن ف س ه م عن نفس ه ذلك ب أ ن ه م لا يصيبهم ض م ا ولا نصب ولا, ولا مخمصه في سبيل الله ولا يقهون ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا, الا كتب لهم به عمل صالح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 في كل ع ا موسوعه م ر النابلسي للعلوم الاسلاميه هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم